أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَاسْتَخْرَجَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَمَعٌ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا وَالْقَمَرُ لِأَجْرٍ ۗ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ذٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ حَقٌّ وَأَنَّ ٱلْحَقَّ مِنَ ٱللَّهِ ۗ وَأَنَّ مَن يَدْعُ مِن دُونِهِۦ بَاطِلٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْكَبِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَمْ بكل صبار شكور وإذا عشيهم موج كالذلل دعو الله مخلصين له الدين فَلَمَن نَّجَّأْهُ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْ غَمٍّ قَدْ تُنْقِذُ وَمَن يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَاطِ تارنكفوب يا ايها الناس تذكر ربكم وانحسن عمله لا يجزي إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ